اناست بالكتاب العظمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي في الله مع الجزء الثامن عشر فضل من الله سبحانه وتعالى في السلسلة اللي بنحاول نتصاحب على كتاب الله وعلى الشعارات القرآنية النورانية صواعق السماء فيها باذن الله اني اناست نورا الموسم الثاني نبدأ الشعار الاول في الجزء الثامن عشر ولا تأخذكم بهم رافة في دين الله يا جماعه الرأفه المحموده ليها مكان والرأفه المذمومه ليها مكان يا ما ام دمرت ابنها بسبب انه صعبان عليها يا ما اب دمر بسبب انه مش قادر يقف معاهم واقفه بجد يا ما اب بناته بسبب انه مش قادر يقف معاهم واقفه في الحجاب او في الصلاه او اقول لولاد لما بيكبروا يندموا يقولوا يا ابونا كان شد علينا ولا تاخذكم بما رافه في دين الله ده كلام على الزاني والزانيه لما بيقام عليهم حد الجلد الحدود الشرعية طب انا مش جاي لقلب ان انا اطبق الحد الشرعي ده في شاب او في, في بنت او في الزنا ولا تأخذكم به ما رقفة. هو انت ارقف بهم من ربنا ربنا ارقف بهم منك ثم انت رقفتك بهم في الدنيا طب في الاخر هيعملوا ايه؟ وفي الابر هيعملوا ايه؟ و... طب انت الوقت بترقوف بواحد وواحده انما انت سبت مجتمع كامل وشباب مجتمع كامل يتدمروا لما سبتهم للشهوات بدون رادع لان ايام الجاهليه كان فيش عقوبه للزنا اصلا زي القانون الفرنسي دلوقتي الزنا في نظره مش جريمه الزنا جريمه لو الشو... لو الزوج اشتكى الزنا جريمه لو الزوج زنى على فراش الزوجية انما هو الزنا في حد ذاته ما كانش جريمه في قوانين او اعراف قبلية بتحاسب عليها ولا تاخذكم بها مرافه في دين الله زي الام اللي صعبان عليها تصح اولادها يصلوا الفاجر. زي الاب اللي صعبان عليه يقف مع لبس بنته زي الام اللي صعبان عليها انها تقف مع تدين بناتها اولادها اجماعة الرأسة لها مكان لما بيكون محمودة ولا تأخذكم بهما يا رأسة في دين الله الحدود ربنا بينقذ بها مجتمع كامل مينفعش ان احنا نتها... لازم يبقى فيه قوة في الدين في تطبيق الحدود الشرعية لان الوقتي زي الوقتي مثلا لما بينسيب الشباب العلاقات العاطفية في الجامعات طب و نتجتها ايه معظم حالات الخيانات الزوجية بعد الاربعين بسبب ولد ومن تحبه بعض في الجامعة يا عم الشيخ انت بتقول ايه يا حبيب قلبي 99 في الماء مش هيتجوزه هو معهوش بلوس يركب يا جماعة انا بتكلم لمصلحته ومصلحتها يا جماعة انتم بتعلقوا نفسوك انتم بتبحروا ضد الطيار يتخرج خلاص مش قادر يتقدم لها اهلها يجبروا على جوازة تانية وبعد كده بعد 10-15 سنة خلاص الحياة جفت في الجوازة بتاعتها وفي الجوازة بتاعته يتقابلوا مع بعض في سن 45 في اي مكان يبصوا البعض خلاص عاشوا في جفاف عطيفة عايزين علاقة زي زمان الخيانات الزوجية بعد الجواز معظمة سببها العلاقات العاطفية قبل الجواز ثم التحطم النفسي الاكتئاب ما قدرتش تتجوز اللي هو بيحبها عاش حياته مش هاد يتجوز. ما قدرتش تتجوز اللي هي بتحبه راحت انتحرت لا اتجوزت بس عاشت طول حياته وهي جنب زوجها قاعدة تفكر في راجل تاني وهو مع امراته بيفكر في واحدة تانية طب ليه تحطيم الاعصاب ده يا اخوانا ربنا لما بيعمل الحدود وربنا لما بيقول حرام وحلال ربنا بيقول اللي فيه مصلحتنا اللي فيه الخير ليه نحنا بدل ما المجتمع في النهاية بيتحطم لان احنا اخذتنا رأفة في حاجة ما كانش المفروض ان احنا نتعامل فيها غير بقوة الشارع الاسلامية الشعار التاني وده شعار عظيم الطيبات وللطيبين اصلي في ناس فاكرين ان الطيبات اللي هم الستات الطيبة للطيبين اللي هم الرجالة الطيبة وده معنى صحيح طبعا وسالين مئة في المية قال لها طب ما فيه واحد صالح اتجاوز واحدة وحشا حبيب قلبي الاستثناءات والابتلاقات دي سنت ربنا في الحياة انما الاصل ايه الاصل اذا اردت فاطمة فكون علي واذا اردت أمه للطيبات وللطيبين ده وعد من ربنا ده وعد عظيم من ربنا ربنا بيعادك باربع حاجات الطيبين اللي أمه الناس الطيبة اللي أمه ال... الصالحين اللي أمه أهل الصلاح طيب ربنا وعدهم بالطيبات. الطيبات رقم 1 طيبات الجنة. نعيم الجنة الطيب. رقم 2 طيبات الدنيا. الحياة طيبة في الدنيا. ونعم الدنيا وكرامات الله للمؤمنين في الدنيا. رقم 3 الاختيارات الطيبة. اللي منها اختيار الزواج. اختيار الزواج الصالح. واختي... وانه ربنا يوفقهم. في اختيارات الحياة الطيبة. عشان ما يضعوش بسبب اختيارات خاطئة. رقم 4 الاعمال الصالحة الطيبة ان ربنا لما يبقوا طيبين ربنا يلهمهم فعل الطيبات من الاعمال الصالحة فده وعد عظيم من الله الشعار الثالث وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اسكى لكم يعني واحد بيتصل بيك بيه بيه. انت بتتصل بواحد لو سمحت ما تيجي مولانا ما تيجي حبيبنا باير ايه ننزل انا عايز اقابلك دلوقتي حبيبي انا مش فاضي دلوقتي مش فاضي انت بتهزقني او تخبط على باب واحد انا والله انا مشغول دلوقتي معلش ممكن نتقابل بكره هزقني أهان. ربنا بيقول هو اسكى لكم انتوا رافضين ليه كلمة لا احنا ليه عايشين في مجتمع كلمة لا كاننا ستمتك يا جماعه احنا كده هي السر في اقامه علاقات النجاح عادي ان انا اقول لا اه طب قصدك ايه والله ما قصد حاجة يعني انا لما قلت لك عايزك وانت قلتني مشغول انا مشغول طب انا اتقنصت حبيبي الفي سلام اتفضل انا حياتي لا تسعة واحد مش محترم خصوصياتي ولا محترم ظروفي انا مش قصد هينك انا قصد ان انا انسان عندي مشغوليات التعامل العمل يا جماعة القرآن بيقول لنا الغرب هما اللي بيقولوا تيكت إيزي الغرب هما اللي عندهم المعاني النفسية السليمة دي احنا للأسف بناخد الأمور بحساسية والنتيجة علاقات مدمرة كلها تكلف طب أنا هتكلف لك النهاردة رغم ان الظروف ما تسمحش هتكلف لك بكرة خلاص يا عم مش هقدر أسعك في حياتي علاقات كلها ضغط بنضغط على بعض عشان ناخد من بعض اللي احنا عايزينه يا جماعة مش هينفع علاقات مش هتكمل غير انه أخطر حاجة ان احنا هنخسر في ركاق النجاح. ليه؟ لان صاحبك اللي على طول فاضي ده يقين انسان فاشل. يا جماعة الانسان اللي بيسعى لرزقه والانسان اللي بيطلب النجاح. يقينا انسان معصم وقته مشغول. فما فيش حاجة اسمها عن ندهة. فيش حاجة اسمها اندركول. يقينا هلاقيه عنده وقت مشغول. فبتصل انا عايزك النهاردة ينفع بكرة اه ينفع بكرة جزاك الله خير. عايزني ادي عايزك ساعة واحدة. الف شكر عايزني في ايه عايزك في كذا ليه الأية دي بتربينا على علاقات العملية بس استنى بس يا مولانا يعني انت عايز وحد يتصل بواعد يقوم يقوله ارجعه طاخ ويقوم قفل السماعة ولا يخبط على بابه يقوم امشي انا مش فاضي الوقتي ويقوم رازع الباب حبيب قلبي الأية دي بتكلم اللي وقف على الباب بره ما بتكلمش اللي هيقول لأ الأية دي بتكلم اللي بيتصل ما بتكلمش اللي هيعتذر اللي هيعتذر اللي بتقوله اقبل ده إنما اللي هيعتذر في آية تانية ربنا بيقوله فيها وإما تعرضان عنهم أنا مش قادر الوقتي أقبل طلبك أنا هقولك لأ ليه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها عندي مصلحة الوقت يا جماعة بذاكر بحضر ماجستير ولا دكتوراه ولا بذاكر كتاب علم ولا عندي مصلحة ولا بحفظ قرآن ولا عندي وردة عبدي ولا قاعد مع ولادي بربيهم ولا أنا عندي مصلحة الوقتي ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورة خلل السنة الجميل قاية الزكاء العطفي خلل السنة الجميل وما تخسرش وما تكسرش مشاعر الناس الشعار الرابع كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن كل المؤمنات انا اش معنا ما قلتش كل المؤمنين يغضوا جبتها مع المؤمنات لان دايما نظرة كثير من الدعاء والمتدينات ان البنت اللي كشفة شعرها واللي لبسة لبس, لبس دي واللي لبسة لبس مفصل مفاتن جسمها دي بتأكيد بعيد عن ربنا و... وما بتحبش ربنا مين اللي قال الكلام ده ممكن فقال بقى خير اكتر من مئة واحد زي وزيك امال ايه هي محتاج حد يساعدها واحد بيغرق في بير وانا واقف له على فوق البير اقول له هتروح في داية يا عمم اديلي ايدك وانا هطلع ساعدني فربنا بقول كل المؤمنات يغضضن من ابصرهن ويحفظن فروجهن يغضضن دي مجزومة العلماء قالوا مجزومة بايه مفيش قبلها حاجة جازمة قالك مجزومة بفعل محذوف اي انتقل لهم غضوا يغضوا انتقل للمؤمنات اغضضنا يغضضنا يعني المشكلة فين يعني المشكلة في كل يعني لو البنات لقوا حد يدعوهم بطريقة فعلا حقيقية بنات كتير اوى تتدين لو الشباب لقوا حد يقول لهم اقبلوا على الله شباب كتير اوى يسمع كلام المشكلة في كل يا جماعة المشكلة ان احنا ندعو على الله إنما ناس كتير أو في الباخر هتتفاعل وهتتجاوب وهتبقى أحسن مننا ألف مرة رغم أن شكلها الوقت بعيد بس لما ترجع كل لما يرجع اللي بيكلموا في الدعوة وبيدعوا الناس إلى الله عرفت المشكلة فين فيهم ولا فينا الشعار اللي بعد كده وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله حتى يغنيهم الله المفسرين اللي هم فيها القول الأولاني قلنا قبل كده كتير حتى يغنيهم الله من فضله أي إلى أن يغنيك الله فاستعفف لحد ما ربنا يرزق الجوازة لحد ما ربنا يرزق الجوازة مينفعش بالعلاقات الحرام والشاتينج وال... مينفعش الكلام ده يعني ال... الراية حول الحمة ده مش هينفع طيب المعنى الثاني حتى اي من اجل يلي عايز ربنا يغنيك ابعد عن بنات الناس استعفذ يلي عايز ربنا يديك ويجوزك ابعد عن اهراض الناس يعني كان من العقوبات اللي ربنا بيعقد بيها الشاب اللي بيقيم علاقات حرام ويستميل قلوب البنات ويستحل اعراض بنات الناس انه هو يتفقر ان من ضمن العلاقات المحرمة والحب الحرم من عقوبتها الفقر ومن ضمن ثواب الله في الدنيا للانسان العفيف للشاب العفيف اللي ما بيلعبش ببنات الناس ان ربنا هيغنيه وهيديه ويجوزه احسن جوازه حتى يغنيهم الله اي من اجل ان يغنيهم الله الشعار اللي بعد كده فانما عليهم حمله وعليكم ما حملتم بحب الاية دي اه يا جماعة ودايما اقولها الاخواني اللي انا بشتغل معاهم كفريق عمل في اي صغر من صغور الدعوة او الدنيا يا جماعة روح الفريق هي ان احنا نوزع المسئوليات بيننا ماينفعش واحد شغال واحد تنبل ماينفعش واحد شغل الهم واحد ملوش دعوة اساس روح الفريق ان احنا الاول نشوف ايه المهم اللي احنا نعملها مع بعض وكل واحد يعرف مهمته انما عليه ما حمل ما حمل ايه وعارفه كويس ومتوصف له وعليكم ما حملتم معروف ومتوصف له الحمولة علينا كلنا فيش حد شايل الدين لوحده الدين مش مسؤولية المشايخ الدين مش مسؤولية الدعاء اتقل لا الداعية هيتوزن في نفس الميزان اللي انت هتتوزن فيه اللي انت هتتوزن فيه ما فيش حاجة اسمها عشرين واحد شغالين في الدعوة في الفضائيات وخطب الجمعة والمساجد والباقي سميعة وهتيفة ومتفرجين ومريدين اتقل لا عليه ما عليكم أحمل وعليكم ما حملتم حمولة الدين متوزعة للجميع والدين مسؤولية الجميع الدين مش بتاع حد لان الجنة مش بتاعت حد في النهاية لازم كل واحد يشيل الحمولة بتاعته ولازم لما نشتغل مع بعض كل واحد يمسك حتة ما يبقاش عاملين زي اطلس اللي سمه باسمه الخرايط كتاب الخرايط شائل الكرة الارضية على دماغه حدش يقدر يشيل الكرة الارضية على دماغه مهما كان الشعار اللي بعد كده لا تجعلوا دعاء الرسول بعض. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض يعني اوعى لما النبي يرفع ايده قالوا لما حد يرفع رب يتيا لك ان دعاء العبد زي دعاء البشر لبعض لا البشر بيهربوا من بعض لما بيطلب منهم حاجه انما ربنا قريب مجيب وبيستجيب وبيفرح بالدعاء. يبقى اعرف ان دعاء ربنا لما تطلب من الله مش ما تطلب من حد من الناس اما تطلب من الله ربنا بيفرح بيه وبيحبوك وبيفرح بطلبك اما بتطلب من البشر انت بتبقى تقيل على البشر اما بترمي نفسك على باب ربنا وربنا بيقبلك وبيفرح بيك اما بترمي نفسك على باب المخلوق المخلوق بيتخنق منك عشان كده خليك مع الله ربنا قريب مجيب اوعه يتهيألكوا انكم لما تقولوا يا رب ربنا ممكن يقبل او لا ربنا هيقبل وهيستجيب طب لا تجعلوا ضعاء الرسولي بينكم المربي والداعية هو وسط الناس ووسط الطلبة بتوعه ربنا يستجيب دعاءه اكتر من لو هو الوحده ربنا بيحب المشهد ده ربنا بيحب الدعوة ربنا بيحب التربية لان مستقبل الاسلام كله في التربية فكل ما بنشتغل للدين كل ما دعاءنا هيبقى اسمع عند الله البنبوناية بقى اللي في الاخر الجميلة اوي لان في شعارات كتير والله يرزق من يشاء بغير حساب اية 38 في سورة النور والله يرزق من يشاء بغير حساب شعار جميل او يا جماعة يع اعجاز الكلمة القرآنية. مش قلتلكم مصدقا بكلمة من الله. كلمة مفرد. كل كلمة في القرآن لها الف معنى. وممكن تقلب حياتك. يعني ايه الله يرزق ومن يشاءه بغير حساب. تعالوا كده ما نقلبها مع بعض. ينفع ان ربنا بيدي من غير ما يحسبها. يعني في ملياردير امريكي هو بيتبرع بمليار دولار للعمل العام في امريكا. كان ايده بترتعش. قال لا ان انا هخرج من اغنى ملياردير في العالم. هو ربنا يعني بيهاب انه يدي لا يبقى ربنا ما بيحسبهاش يبقى ربنا ممكن يديك كل حاجة ولا ينقص مما عنده شيء يبقى بغير حساب من غير ما ربنا يحسبها لان ربنا اغنى الاغنياء طب تنفع طب تنفع من غير ما انت تحسبها يعني ايه يعني ربنا لما يديك هيديك من حيث لا تحتسب ما تقولش منين يعني ما انا مرتبي 3 4000 جنيه وبيجي لي مش عارف 1000 جنيه من كذا منين يعني يا حبيبي ده مش مع ربنا يا تحسبهاش مع الله سبحانه وتعالى ما تحسبهاش الله يرزق من يشاء بغير حساب من غير حساباتك والله العظيم هتمشي ما تحسبهاش مع ربنا وربنا هيفرج عليك اعظم فرج طب ده كمان ينفع طب بعد التالت ان ربنا ما فيش حد يحسبه يعني ايه يعني ربنا مش هيخاف من اللي بيحسدوك واللي كارهين لك الخير انه يديك ربنا لا يحاسب أحد يعني لو كل الناس كرهت انك تاخد ولو كل الناس كرهت انك تعطى ولو كل الناس كرهت ان ربنا يكبر خاطرك ربنا لو انت تستاهل ربنا هيديك ومحدش هيحاسب ربنا فربنا يعطيك ولا يخاف عقباها سبحانه وتعالى فما يهمكش لو الدنيا كلها نفسها انك ما يريد انك تاخد المعنى ده معنى ينفع برده طب المعنى الرابع طيب الله يرزق من يشاء بغير حساب انا دخلت سوبر ماركت كبير قوي فلقيت يا جماعه حاجات كتيره واجهزه كهربائيه جميلة ومعلبات جميله فانا قعد اخد اخد في الأخل لقيت كاشير في الاخر لو سمحت يا باشا حضرتك هحاسبك انت حسابك 30 40 50 100000 جنيه لا لا لا لا يا عم فكل واحد بيدخل بقى يشتري على قد اللي في جيبه بغير حساب هنا انك تاخد اللي من نعيم الله وما فيش حساب مفيش كشير في الآخر تخيل المعاملة الملكية دي دي تنفع المعنى ده ان ربنا لما هيديك هيديك فوق ما تتخيل وما تتصور آه ينفع آه اربع معاني في كلمة طب المعنى الخامس ان ربنا لو حسبك وهو بيديك عطاء الدنيا والآخرة حسبك على الزنوب هينقص كتير قوي لان زنوبك من اسباب حرمان العطاء انما ربنا لو حبك مش هيحسبك على ذنوبك بيديك وبيكرمك وبيعملك كرامات دنيوية وبيوسع عليك وبيعافيك يبقى ربنا ممكن يديك من غير ما هيحسبك على ذنوبك ينفع المعنى ده ينفع ده كلمة واحدة واحنا بنجيب خمس معاني بس يعني موجودة في كتب التفسير والتدبر في حين انه في معاني تانية كتير جدا ممكن تتقال في هذا في هذه الكلمة كل كلمة في القرآن كده لانه ده كلام ربنا كلام اعجازي خلونا يا جماعة حظنا من القرآن يبقى حظ عظيم خلونا نتعب مع القرآن عشان نستريح بعد كده في كل حاجة دنيا واخرة باذن الله سبحانه وتعالى كنا مع شعارات الجزء التمنتاشر ان شاء الله بكرة جزء التسعتاشر حضروا الجزء عيشوا مع الجزء حضروه عشان تصلوا بيه ترويح صح وع الله يوفقنا جميعا الله يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آنست نورا بالكتاب الأعظم فلتسعدي يا نفس ولتتنعمي المولى الكريم الأكرم في نور آيات الكتاب الأقوام يانست نورا بالكتاب الأعظم